وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ قَرْيَةٍ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا فَقَالُوا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 قالوا طائركم معكم ذكرتم بل أنتم قوم وجاء من কৌমু মুস্রিফ رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أأتَّخِذُ مِن دُونِهِ হেবিমুহ ইভি ইন فَاتَّقُوا رَبَّكُمْ فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِيَدْخُلَنَّكُمْ جَنَّتَ الْفِرْدَوْسِ قَالَا يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ